بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفذعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 114. فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 117. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الرفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 ما تم من الناس يسكن ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تلا نسقي حتى يصدر الرعاء. وَأَبُونَا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ يسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه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 أطلع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم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 فإن لم يستجبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع هواه بغيره دم من الله إن الله لا يحب القوم الظالمين ولقد وصل لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إن الحق من ربنا إن قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة، ومن ما رزقناهم ينفقون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 رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالمون وما أوتيتم 116. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 117. وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه متعناه متاع الحياة الدنيا 124. ثم هو يوم القيامة من المحضرين 125. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 126. قال الذين حق عليهم القول ربنا, ربنا هؤلاء الذين أغوينا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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَأْنُون فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلَا تبصرون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 فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانًا لَّكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لله عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ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 119. فإن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن المجرمون فخرج على قومه في زينته